يَقُولُ أَيُّهُمْ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلِعْ فَرَأَيَهُ فِي سَمَاءٍ قَالَتَ اللَّهُ إِن كَتَلَتُ الرَّدِينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّ لَقُوتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَةَ النَّالِؤَلَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِن ان هذا لهو والفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون اذالك خير نزلا ام شجره الزقوم ان جعلناها فتنه للظالمين ان إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لاأكلون منها، فما لئون منها البطن؟ ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مُضِيعهم لَإِلَى الجَحِيمِ إنهم ألف وأبائهم ضالون فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يَهْرَعُونَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ فَأُذْكُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ عباد الله المخلصين، ولقد نادانا نوح فلن يعمل مجيبون، ونجيناه وأهله من الكذب العظيم.